الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله والله مع الصابرين